وصحبي وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين في المناسبة يعني غدا نعيد الدرس الذي لم يسجل إن شاء الله تعالى في باب المسح على الخفض وأظنه من قول مؤلف ومتى مساحة من قضت مدح إلى نهاية باب المسح على الخفض فلعل ذلك يكون غدا تزاك الله خيرا مثلا بنت التصديق على الدرس. بيض الله وجهك فردي أحسنت ما شاء الله عليك لا حرمنا الله منك ومن جهودك ومن جهود الجميع بدأنا يوم أمس في أداب المشي إلى الصلاة وذكرنا أنه يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة وقار ويستحب أيضا أن يقارب بين خطاه ليكثر أجره وقلنا أنه ينبغي له أن يشبك بين أصابعه أثناء ذهابه إلى الصلاة لأنه صح أن النبي عسسام أنه نهى عن ذلك أي نعم، وبعض أهل العلم كالظاهرية وغيرهم من أهل العلم يرى التحريم يقولوا الأصل التحريم الأصل في النهي هنا هو التحريم ثم ذكر مؤلف أنه يستحب له أي الماشي إلى الصلاة أن يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدي الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم سورة الشعراء وبينا أن هذا الذكر جاء بسند ضعيف فلا ينبغي أن يواضب الإنسان أو أن يقوله الإنسان بعض العلم يقول إنه يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة بالشروط المعروفة لكن فيما صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن الضعيف صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول كما سيأتي اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره وذكر مؤلف أيضا ذكرا آخر أن يقول الله أني أسألك بحق ممشايا لا قبل ذلك قال الله أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا إلى آخره قلنا الأقرب عدم مشروعية هذا الذكر أثناء المشي إلى المسجد ثم ذكرت الحديث الوارد ونبهت إلى أنه من السنن المهجورة من السنن المهجورة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 توقفنا هنا توقفنا عند هنا ويقول المؤلف رحمه الله فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموه هذا الحديث جاء عند البخاري ومسلم فالإنسان إذا سمع الإقامة لا ينبغي أبدا يأتيها وهو يركب أو وهو يسعى وإنما كما قالنا بعض السلام وأتوا عليكم السكينة وجاء في بعض روايات مسلم أو جاء في بعض الروايات يعني اختلاف بسيط بلعلي يشير إليه في مسألة قادمة إن شاء الله في كتاب الصلاة هذا الحديث فيه فائدة مهمة مع شخص فيه ما هي ما هي وجود ذهاب إلى الصلاة إذا سمع الإنسان الإقامة صلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون قال وأتوها وعليكم السكينة ذكر هذا بعض أهل العلم قال المؤلف رحمه الله وإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي إذا ابتدى المؤذن في إقامة الصلاة فلا يجوز أن يبتدأ المسلم في صلاة نافلة سواء كانت هذه النافلة من السنن الرواتب أو من غيرها فالحديث واضح ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم وجميل جميل أحسن تخي الحبيب طارق أنا في الليل الأحيانا تكون متواجدة هذا أمر نادر أما إن كان قد شرع في هذه النافلة قبل الإقامة انتبهوا لهذا التفصيل إذا كان لم يبدأ في النافلة في الصلاة في صلاة نافلة ثم سمع الإقامة فلا يجوز له ذلك لا يجوز له أن يشرع في نافلة الحال الثاني أن يكون قد شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة فهنا ذكر بعض أهل العلم تفصيلاً ألا وهو أنه إن كان قد صلى أكثرها صلى الركعة الأولى وشرع في الركعة الثانية فيتمها خفيفة فيتمها خفيفة وما كان أقل من ركعة يعني إذا كان في الركعة الأولى بعد لم يشرع في الركعة الثانية فيقطع الصلاة فيقطع الصلاة إذن الحالة الثانية أن يشرع المؤذن في إقامة الصلاة وهذا يصلي فهو على حالتين أيضا الحالة الأولى أن يكون قد انتهى من الركعة الأولى وشرف الركعة الثانية هنا يتمها خفيفة وأما إذا كان ما زال في الركعة الأولى فيقطع الصلاة والدليل الحديث الذي سمعناه إذا قيمة الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة ومن يرى هذا القال الشيخ العلاّم عبد العزب بن باز الشيخ منعتمين وجماعة رحم الله الجبير أحسنت وإذا الله وجهك يا طارق هكذا عهدناك يعني تلخيصا مهم خاصة لبعض الأخوة والأخوات من الشيطين ينسخون ذلك عندهم ليستفيدوا ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول قبل ذلك هنا سؤال مهم قد يقول قائل منكم لماذا إذا قيمت الصلاة وهو قد شرع في الركعة الثانية لا يقطعها وإنما يتمها خفيفة قال شيخ نبدع تيمين رحمه الله الدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة فهو قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إذن يكمل الصلاة لأنه قد أدركها هي نعم إذن المؤلف رحمه الله يقول يستحب للمسلم أن يقدم رجله اليبنى عند الدخول إلى المسجد وقد أجمع العلماء على ذلك أجمع العلماء على أن اليمين يستحب أن يبدأ بها في الأمور الفاضلة قال المؤلف رحمه الله وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك هذا ما قاله المؤلف وجاء هذا مرويا في مسند الإمام أحمد وعند غيره أيضا من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج عليه الصلاة والسلام صلى على محمد صلى على نفسه وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك والحديث في كلام في صحته فبعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه وممن حسنه التلمذي والحافظ بن حجر وغيرهم من أهل العلم رحم الله الجميع وبعض المحققين من أهل العلم يقول الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند الدخول وعند الخروج ضعيفة وأما اللهم اغفر لي ذنوبه لي أبواب رحمتك فذلك صحيح فذلك صحيح أي نعم والمسألة حقيقة أي الكلام في صحة هذا الحديث أو في معرفة سنده هذا الحديث يحتاج إلى بحث موسع يحتاج إلى بحث موسع فإذا ثلاثة أقوال في هذا الحديث منهم من يقول هو حسن فيستحب الإنسان يقول هذا الذكر ومنهم من يقول إنه ضعيف فلا يستحب أن يقوله ومنهم من يقول فقط الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام هي الضعيفة وقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول وعند الخروج اللهم افتح لي أبواب فضلك صحيح طيب جاء عند أبي داود بسناد جيد كما ذكر النووي حسن هذا الحديث ذكر آخر وأيضا هو من السنن المهجورة قليل من يقوله عند الدخول إلى المسجد من منكم يعرفه كيف هذا خير حبيب أرحمه هنا أرحمه ما شاء الله من النشي لا أحد يعرفه عبد الله بن عمر رضي الله عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال اللهم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم نعم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ما ذكرها أخي المبارك عدنان الهاشمي قول اللهم عصمني من الشيطان الرجيم هذه روية لكنها ضعيفة أحسنت على هذا التنبيه أخي الكريم عدنان فيستحب للمسلمي إذا دخل المسجد يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج عني يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وفي رواية أسألوا كم ينفضلك أي ويستحب ايضا ان ينوع فيقول احيانا اخرى عند دخوله المسجد اعوذ بالله العظيم وفي وجه الكريم بسلطانه او سلطان القديم للشيطان الرجيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاذا قال ذلك على الشيطان حفظ مني سائر اليوم الله اكبر حفظ مني سائر اليوم فاحرصوا على هذا الذكر أيضا معاشر الأكارب وذكر العلماء أن المسلم يستحب له إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية للمسجد وجاء هذا عند البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من باب الفائدة التي يعني لم أنسها إلى الآن وهي فائدة من أنفس الفوائد التي سمعتها مباشرة من شيخنا العلام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في يوم من الأيام كنت في درسه المعتاد يوم الخميس اللي قال مفتوح في بيته رحمه الله فسأل أحد الناس قال له هل تحية المسجد واجبة أم مستحبة إذا دخل الإنسان المسجد فهل يجب عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟ أم مستحبة لو جلس بدون أن يصليها ليس عليه إثم فأجاب الشيخ إجابة عجيبة غريبة فيها في الحقيقة يعني زيادة حث على هاتين الركعتين بل وحث للمسلم أن يحرص على استغلال وقته في كل وقت وكل حيو أجاب الشيخ رحمه الله قائلا يا بنيا صلها صل هاتين الركعتين يا بنين صلها فإنها تنفعك في قبرك الله أكبر إيه والله تنفعك هاتين الركعتين في قبرك نفعا عظيما كم من أهل القبور من يتمنى أن يخرج فقط إلى الدنيا لكي يستد سجدة واحدة أو ليصلي ركعتين. كم ملايين مملينة من المسلمين يتمنون أن يخرجوا من القبور ليقولوا فقط سبحان الله. إذن قال الشيخ صلها فإنها تنفعك في قبرك. فسال الله لي ولكم من فضله الواسع. على كل حال هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فالظاهرية وبعض العلماء يرون وجوب صلاة تحية البسجد صلاة ركعتين تحية البسجد والجمهور وأكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة على أنها سنة وأكدة حسن تخيطانا نعم هذا تنبيه أخونا أبو العباس ما شاء الله عليه مهم وأن ترفع الأيدي لتسجيل الحضور ما شاء الله اليوم معنا الأخ الحبيب والداعي المبارك نصر الدين هي سواسية طبعا تحية المسجد الحرام بالنسبة للمعتمر والحاج الطواف لكن من طاف ودخل المسجد مرة ثانية أو ثالثة أو جاء غير معتمر ولا حاج فيصلي ركعتين حال المسجد حينئذ كحال بقية المساجد يسأل بعض الناس أن المسجد يكون فيه أحيانا ملحقات يكون في المسجد ملحقات كما كان المسجد أو غرفة يكلف فيها بعض المعاصرين واختلفوا فيها لكن قول الراجح أنها إذا كانت ملتصقة بالمسجد يعني جدارها هو الذي يفصل بينه وبين المسجد فيستحبني يصلي ركعتين لها حكم المسجد من صلاة تحيته. أما إذا كانت المكتبة بينه وبين المسجد صرحة المسجد مثلا أو دورة المياه والله الله نحو ذلك فلا يشرع لها تحية المسجد وبعض المعاصرين يقول إذا كان هناك باب يفتح من هذه الغرفة مباشرة على المسجد فهي من المسجد وإذا لم يكن هناك باب فليست من المسجد ليس لها أحكام المسجد والمسألة محل اجتهاد أيضا تحتاج إلى بحث موسع فيها طيب قال المؤلف رحمه الله وإذا خرج قدم رجله اليسرى يعني إذا خرج من المسجد يقدم رجله اليسرى هذا أيضا في إجماع أجمع العلماء على أن اليسرى يبدأ بها في الأمور المفضولة كما أن العكس صحيح وذكرناه قبل قليل أجمع العلماء على أن اليمين يستحب أن يبدأ بها في الأمور الفاضلة وذكرته في درس قديم فائدة أشار إليه شيخ محمد بن عثيم رحمه الله في شرحه على مختصر البخاري أن هذه القاعدة مطلقة فمثلاً لو خرجت من البيت إلى الشارع هنا تقدم رجلك اليسرى، خرجت من فاضل إلى مفضول إلى أقل منه وكذلك إذا قدمت من الشارع تريد أن تدخل البيت تقدم رجلك اليمنى ما شارع إلى هذه الفائدة جمع من أهل العلم قال المؤلف رحمه الله وقال ذلك إلا أنه يقول وفتح لي أبواب فضلك يعني يستحب عند الخروج من المسجد أن يقول عند الخروج مثل ما قال عند الدخول هذا معنى كلام مؤلف قال ذلك اللي هو الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي تغيرها كما قال مؤلف الله أنه يقول وفتح لي أبواب فضلك تغير وفتح لي أبواب رحمتك فقول وفتح لي أبواب رحمتك عند الدخول للمسجد وقول افتح لي أبواب فضلك عند الخروج منه وكما قلنا هذا صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام افتح لي أبواب فضلك هنا انتهى المؤلف من أداب المشي إلى الصلاة إذا كان في سؤال أو ننتقل للباب الذي يليه مع أن الأصل الوقت انتهى كم من الوقت أخي المبارك كردي أهلا بصاحبي وأخي أبوماهر ما. أبو بدأ يعود للدروس المواظمة كما كان قديما ما شاء الله 25 دقيقة طيب 25 دقيقة يعني قليلة إذا كان في أسئلة أو في الشرح إن شاء الله هذا سؤال جميل جداً لو دخل المسجد في وقت نهي كان يكون ذلك بعد صلاة العصر أو قبيل الظهر بخمس دقائق ونحوها، فهل يصلي أم لا القول الراجح ومذهب الشافعي أنه يصلي الصلوات ذوات الأسباب حتى في وقت النهي صلوات ذوات الأسباب يعني صلاة لها سبب لا تكون نافلة مطلقة وإنما لها سبب دخلت المسجد تصلي ركعتين ما سبب صلاتك لهاتين الركعتين هو دخولك للمسجد إذن لها سبب لها سبب وكذلك ركعتي الوضوء إذا توضعت يجوز لك أن تصلي ركعتين حتى في وقت النهي وهذا هو القول الراجح اختيار شيخنا بن جبين وبن باز وجماعة من العلماء رحم الله الجميلة كذلك ركعتي الطواف تجوز حتى في وقت النهي المهم أن الصلوات ذوات الأسباب يجوز أن تصلى حتى في وقت النهي واضح هذا خطأ أصبعي أم مطبعي يخي طارق جزاك الله خيرا رقي شيء. أو نمضي لا بأس نمضي إن شاء الله قال مؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر لاحظ ودقت وفكر في هاتين الكلمتين الله أكبر إذا ما تريد أن تصلي بعد قليل إن شاء الله تعالى فتفكر في كلمة الله أكبر يعني أن الله أكبر من كل شيء أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والزماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشيكم شكر الله لك أخي الحبيب فتى القرآن جزاك خيرا على نشر الإعلان حسنت عدت إلى نشاطك القديم وكذا كل من فعل كل من نشر الإعلان أسأل الله لا يحربه الأجر والمتوبة أنا بودي يا أخواني يا أخواتي بالمناسبة أمس كنت قد جلست في مع مدير مركز الدعوة والشاد في الرياض الدكتور محمد المشوّح ومجموعة معنا من بعض المشايخ فتدرسنا النشاط في أو أول أو كلمات ومحاضرات في النت فاستغربوا يعني الحضور الكبير في البالتك استغربوا استغرابا كبيرا وكان الدكتور محمد يعرف لكن كان معنا بعض المشايخ لهم دروس حتى في أكبر الجوامع في الرياض فقلت في نفسي دعنا ننسق لهم إن شاء الله معنا هنا لقاءات ودروس ومحاضرات وكلمات. لكن أود يعني أن نتحرك بشكل أكبر. أود أن نتحرك بشكل أكبر بمعنى أن نكلم بعض غرف إخواننا من أهل السنة والجماعة خاصة بعض الغرف التي تهتم بجانب المحاضرات والدروس. أذكر في غرفة منابر العلم. ياخينا المبارك، اللهم صلِّ وسلم على محمد، استغفر. من ونرها يعني حتى أنه يتصل بي على الجوال وعرفوا من خيرة الأخوان، حسب والله حسيبها وكذلك غرفة القرآن الكريم في أكثر من غرفة، هناك يعني غرف أيضا يعني تهتم بجانب المحاضرات أتمنى أن تنقل الدروس إليهم سواء يعني كان درسي أو درس غيري خاصة من المشايخ والدعات المشاهير يعني الحمد لله شارك معنا في في هذه الدورة في الفصل الماضي بعض المشايخ الذين هم على مستوى عالم بعضهم ذكاترة في الجامعة وبعضهم ذكاترة في غير ذلك لا الحمد لله آتناين على الغرفة وكل يوم الحمد لله خير مبارك ونشت حوار الرسول تكلم عنها. قبل قليلتين على أخينا فت القرآن صلى الله لا يحربك ولاجر جميعا، فبودي أن نتحرك أخي الحبيب الرحمة والكلاب الجميع، نكلم بعض الغرف ونستعد لهم بالنقل، نقول لهم نحن ننقل عنكم لا بس. ونحن نذكركم ونحذرك، ذلك حتى يعم الخير، بعض الناس ما شاء الله تبارك الله يحضر معه إخوانه واخواته وأصدقاء في البيت أو يدعوهم للدروس. فيكسب أجر مضاعفا يكسب أجره وأجر كل من دلهم عليه يخرج بخمسة أجور مضاعفا الله أكبر بعض الأخوات كذلك أعرف بعض الأخوات تجمع أهلها لكي تستمع للدروس وبعض الأخوة ما شاء الله معنا الآن أتى بعدد من الأخوة والأخوات وسجلوا معنا في الأكاديمية هؤلاء حقيقة الذين وفقهم الله عز وجل لأمر عظيم والدلاله على تعلم العلم الشرعي فقط من هذه الكلمة يعني حث نفسي وياكم على زيادة النشاط ومواصلته أسأل الله ليونكم ذلك إذن يتفكر الإنسان المسلم عند افتتاحه للصلاة في هذه كلمة العظيمة الله أكبر يتكون معينة له يعني التفكر في معناها على الخشوع والخضوع في سم. قال العلماء ولا يجوز أن تفتتح الصلاة بغيرها أتين الكلمتين الله أكبر فلو قال الله أعظم الله أجل الله أعز الله أكرم لم تصح صلاته وأظن هناك مذهب أو قول الحنفية وأظن هو المشهور في مذهبهم أنه يجوز ولكنه ولا شك يعني هذا القول قول ضعيف ساقط الذي تبت عن نبي الله عليه وسلم عن غيره وكذلك عد غيره من الصحابه والتابعين التابعين ليون هذا فقط الله أكبر فهذا الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله ولم ينقل عنه افتتاح الصلاة بغيره إيه نعم قال المؤلف رحمه الله يجهر بها يجهر بها الإمام يجهر بماذا بتكبيرة الإحرام قال وبسائر التكبير بسائر التكبيرات يجهر بها الإمام وجوبا لماذا يجهر بها قال المؤلف رحمه الله يعني بين السبب ليسمع من خلفه يسمع هذا التكبير وأيضا أهم من هذا أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترفعوا للقطع عن الإحباط الذي لم تحقق بناء بارك الله فيكم هنا الحبيب نشيط أبو جابر أتمنى أن تنسق مع الإخوان في غرفة علم وعمل نقل الدروس أيضا الأسبوع القادم سيشاركنا بعض المشايخ لأن الشيخ محمد الخليفة بلغني اليوم يعني بخبر حقيقة غير سار إنه يعتذر عن اكمال الدروس في شرح المنظومة لظروف خاصة وعامة ظروف خاصة تعبه وتعب والدته سأل الله يجمع لنا ولهما من النجر العافي ظروف عامة الوضع عندهم في مصر يقول في منطقة التي وفيها غير جيد سأل الله أن يصلح حوال المسلمين في, في مصر وفي كل مكان إنه سميع مجي فلعلك يا أبا جابر أيها المبارك والنشيط أحسبك من خيرة الإخوة في بالتك تنسق مع الإخوة هناك قائم على هذه الغرفة وإن احتجت إلى يعني يكلمهم هم جاء الله خير يحرسهم كل الفرص على التروس والمحاضرات فلا بس ساعدك ان شاء <تصفيق> فإذا يجب على الإمام أن يجرى بجميع تكبيرات الصلاة قال المؤلف رحمه الله ويخفيه غيره يعني يخفي التكبير أي لا يجهر به المأموم والمأموم والم... الذي يقتدي بالإمام لا يجهر بالتكبير المنفرد الذي يصل لوحده لا يجهر بالتكبير لماذا؟ لأنهما لا يحتاجان إلى إسماعي غيرهما ما يعني ليس غيرهما يقتدي بهما المنفرد والمموم حتى يقال جهراء بالتكبير ما يحتاج إلى ذلك قال العلماء ولئلا يشوش على من سوىهما هذه فائدة مهم حتى لا يشوش على من يصلي بجوارهما مأمور أو المنفرد. قالوا عن ذلك ما جاء عند الإمام مالك في سند جيد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فهذا في فائدة مهمة للأسفل المسلمين اليوم يجهلونها ادخل إلى المسجد خاصة قبل صلاة الجمعة واسمع إلى جهر الناس بالقراءة هذا أمر قال بعض العلماء محرم وجهر على أنه مكروح وعلى كل حال النهي واضح لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن فإذا كان كذلك فغيروا القرآن من باب أولى كالتكبير والتسبيح ونحو ذلك أي نعم. ربعا نتكلم ما إذا كان الإنسان في المسجد أما في خارج المسجد فطيب أن يسبح ويرفع صوته ليذكر الناس ونحو هذا. إذن المأموم والممك بل لا يجهران بسائر التكبيرات وإنما يسران بها عليهم عليهم النطق يجب عليهم عليهما أن نطق بالتكبير. يجب عليهما أن نطق بالتكبير. طيب. مسألة التبليغ خلف الإمام. مسألة التبليغ خلف الإمام. ما معنى التبليغ خلف الإمام؟ آمن ما شاء الله الذي يده ثقافة ترديد التكبير حسنتي اختنا مباركة راجعة ترديد التكبير <تصفيق> يكون شخص خلف الإمام يرفع صوته بالتكبير هذه المسألة كان فيها طويل لكن قول الراجح والذي تدل عليه لأدلة أنه إذا كان يحتاج لذلك فلا بأس واتبت عنه بكر أنه كان يسمع من خلفه تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا قال التسميع سمع الله ولي من حمده فيقول المبلغ ربنا ولك الحمد سيأتي معنا رب ربنا لك الحمد وصفة ثالثة اللهم ربنا ولك الحمد والرابع اللهم ربنا لك الحمد سيأتي معنا إن شاء الله لا بأس أختنا زير بمعذورة بارك الله فيك فالتبليغ إذا كان لحاجة لا بأس الشيخ الأسلام بن تيمية بيّن أنه لم يكن التبليغ وراء الإمام على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا خلفاءه دائما مبين أنه لما ملعوا باكر رضي الله عنه يسمع الناس التكبير نعم فإذا كان في حاجة فنباس وما إذا كان ليس هناك حاجة فقال بعض أهل العلم كما في أصح قولي مالك رحمه الله أنه بدح والجبر على النمك نعم العجيب أن بعض العلماء يرون ان, أن الصلاة باطلة صلاة المبلغ الذي يبلغ لغير حاجة صلاته باطلة بعض العلماء حتى من الحنابل ومن أصحاب الإمام مالك لكن قد راجح أنه مكروه إلا لحاجة كما هو اختيار شيخ لسانتينية وجماعة طيب العلي يقف عندنا الآن للضغط من الدرس قرابة ساعة لا ربع ليس كذلك أريد أن أشق عليكم دائما أحرص على أني ما أطيل في الدرس صلى الله أصلاف الله بزاك الله خير يا حواري الرسول لكن بدون مبالغة ما الله قدرك سماحة قال العلماء الكبار والله